ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته قل إنه Oh, no. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ولا تنفعها شفاعت أَعَانَوْ مِنْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِلْرَاهِيمَ مُصَلَّى O için kone men kem fa rafa بس المصير